الحمد لله رجل العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعم وإياك نستعين إذن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المخطوب عليهم ولا الله يذاع يذاع ناديتكم حتى اذا جاءه او فتحت